عذاب جهنم ان عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما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 إن لما تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آي وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا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 تي بي قرآن